الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد الخايف من نبيين وإمام المبتقيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الخامسة والخمسون من برنامج أحكام من القرآن الكريم يقول الله عز وجل ويرقون تدخل هذه القرية فكونيها حيث شئت مراعا وادخل ذاب سجبا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء لما كانوا يفسقون في هذه في هاتين الآيتين يذكر الله بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ولكنهم كفروها فيقول لهم ويدخلوا هذه القرية وهذا القول يحتمل أن يكون قولا كونيا أو قولا شرعيا. أدخلوا هذه القرية وهي القرية التي فتحوها. قيل له ادخلوها فكنوا منها حيث شئتم مرادا. حلالا لكم ولكن نعم. وادخلوا الباب سجدا سجدا لله تعالى شاكرين له هذه النعمة العظيمة التي منحكم إياها. وقولوا حطة. أي قول احتط عنا ذنوبنا واغفر لنا ناغفر لكم خطاياكم أي ناغفر لكم آثامكم وذنوبكم التي ارتكتموها وسنزيد المحسنين إحسانا على التوبة إذا أحسنوا في معاملة الله ولكن كانت النتيجة أن بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال بدل الذين ظلموا ولم يقل بدلتم إشارة إلى أنهم كانوا ظالمين فيما بدلوه بدلوا قولا عن الذي قل لهم قيل لهم ادخل باب سجلا ولكنهم لم يدخلوا سجلا بل دخلوا على أستاههم أي, أي على ألياتهم وأجائزهم وقيل لهم قولوا حطة أي احتطلنا ذنوبنا ولكن لم نقول ذلك فلقالوا حمطة أي سألوا فعاما يملؤون به فطونهم لم يسألوا مغفرة لذنوا بهم قال الله عز وجل فأنزلنا على الذين ظلموا نجزا من السماء بما كانوا يفسقون أنزل على الذين ظلموا أي عليهم ولكنه كرر الظلم تشنيعا عليهم نجزا من السماء أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون أي بسبب فسطهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل في هذه الآيات على في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بما أنعم عليهم من إباحة دخول هذه القرية فاتحين آكلين مما رزقهم الله أكل فرغا لا شفته فيه ويذكرهم أيضا بأنه أمرهم بما فيه مصلحتهم و حسن عاقبتهم وهو أن يقول حطة أي احتفلنا ذنوبنا وكلنا حتى يغفر لهم ثم يذكرهم الله عز وجل أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فلم يدخلوا سجدا ولم يقولوا حطة ظلما وعدوانا وإنكارا بفضل الله تعالى عليهم ونعمته فكان عاقبتهم أن أنزل الله عليهم نزا من السماء بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله استفاد من هذه الآية الكريمة منة الله عليه الله عليهم أي على بني اسرائيل بما اباح لهم من دخول هذه القرية وما اباح لهم من أكل ما رزقناهم ما رزقهم منها رغدا ليس فيه حرد ولا ولا تبع ومن توالدها ايضا ان الله امرهم ان يدخلوا هذا سجنا ويتفرع على هذا مشروعية السجود سجود الشكر عند تجدل النعم كما هو مشروع في شريعتنا أن الإنسان إذا تجدت له نعمة فإنه يسن له أن يسجد لله تعالى شكرا وسجود الشكر سجود مجرد ليس صلاة بل يكبر الإنسان ويسجد ويقول سبحان ربه الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ثم يسني على الله تعالى بما أنعم به من هذه النعمة ويشكره عليها ثم يرفع بدون تكبيل ولا تسلي ومن ثوائج هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا نصره الله ويسر له أسباب النصر أن لا يغتر بنفسه وأن لا يعجب بعمله فليسأل الله المغفرة مغفرة الذنوب حتى لا يسمح ويتعالى ويترفأ لقوله تعالى وقول حطة ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى وعد من استغفره وطلب منه مغفرة الذنوب أن يغفر له بقوله نغفر لكم خطاياكم وهذا مشروط بما إذا كانت التوبة نصوحا وقد مر علينا من قبل بيان التوبة النصوح وهي التي جمعت خمسة شروط ومن فوائدي الآيات الكريمة أن الله تعالى يزيد المحسنين من فضله إحسانا وفضلا وهذا كقوله تعالى وإت أدن ربك لئن لأ شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالله سبحانه وتعالى أكرم من عبده وأزل أطاعا الحسنة بعش أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن فوائد هاتين الآيتين أن بني إسرائيل من أبعد الناس عن شكر معنة الله ولهذا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبدلوا قول الله لهم ادخل الباب بدلوه بأن دخلوا يسحبون على الساهن وعجائزهم وبدلوا قول الله تعالى قول حطة بقولهم حنطة يعني أنهم لم يهتموا بذنوبهم وإنما كان همهم أمر وإنما كان هم همهم أمراً نادياً وهو أن يشبعوا بطونهم ومن فوائدي هذه هذين آتين إن من خالف أمر الله فإنه حري بأن يعذب ويعاقب لقوله فأنزلنا على الذين ظلموا لذة من السماء بما كانوا يفسقون ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الحكمة والعلة لأفعال الله وأن أفعال الله تعالى مربوطة بحكمها وأسبابها لقوله فأنزلنا على الذين ظلموا رز من السماء فإن قوله على الذين ظلموا كالتعليم لإنزال الرز أي أنهم إنما أنزل عليهم رز لظلمهم وعلة أخرى وهي فسقهم لقوله تعالى بما كانوا فسقون ومن فائد هذه الآيتين إثبات الأسباب المقتضيات لمسبباتها وهذا لا شك في تمام حكمة الله أن ربط الأشياء لأسبابها وهو دليل على أن الله عز وجل لا يخلق خلقا عبتا ولا يشتع تشريعا باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته